ربك يغوان فلا تأس على قوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر من 119. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا 111. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى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 117. كَفَرَ كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 118. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من اشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواهُ وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه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 112. والله غفور رحيم 113. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 114. وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام 115. انظر كيف نبين لهم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 ظَنَّ وَنَسَاكَ السَّبِيلُ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 112. لبئس ما كانوا يفعلون 113. ترى كثيرا منهم يتغلون الذين كفروا 117. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون 118. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم 129. كثيرا منهم